أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، وقد في قلوبهم الوعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي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 ذلك بأنهم شاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتم ها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على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 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولا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 يَبْتَغُونَ فَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَهُ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُلَاءَكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ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 يقولون ربنا يقولون ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك الرحيم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 لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون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 فَرَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنَظُرْ نَفْسُكُمْ ما قدمت لغد واتق الله ان الله خبير بما تعملون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 والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك.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 تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز وهو العزيز الحكيم.